وَتَرَنَّ نَاسَ سُكَارَ وَمَا هُمْ بِسُكَارَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٌ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 ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكيلا لِكَي لاَ يَعْلَمَ مَن بَعْدُ عِلْمَ شَيْءَ وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هو الْ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 فَالْيَمْدُدَ بِسَبَبٍ إلَى السَّمَايِ ثُمَّ الْيَقْطَعَ فَالْيَظْرُ فَالْيَظْرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغْيِضُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيْنَ آتِ إن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد تَرَ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَفِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حطَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم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 يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدٌ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْمِ وَهُدٌ وَهُدٌ إِلَى صِرَاطٍ حَمِيدٍ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 وَأَذِنَ في النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رجالا يَأْتُوكَ كل ضامر كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فج عميق لِيَشْهَدُوا مَا نَفَعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ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 ومن يشرك بالله فكأنما فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّةِ الْقُلُوبِ ذَالِكَ وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّةِ الْقُلُوبِ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 إن آل الطوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله, لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين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 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظالمون، وإن الله على نصرهم لا وَإِنَّ الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا إلا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت الصوامع وباع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه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 فكيف كان نكير؟ فكأي من قرية أهلناها وهي ظالمة، وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها وبئر 124. وبئر معطلة وقصر مشيد 125. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإن إنها لا تام الأبصار ولكن, ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده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 مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولا سَنَامِنْ قَبْلَكَ مِنَ الرَّسُولِ وَلَا نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ بِهِ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 اللهَّهُ يَحكُم بَينكُم يَومَ القياامَةِ فيِي مَا كُنتُم فيِيهِ تَخَْلِفون أَلَم أن اللهَّهَا مَا في السَّماءِ وَالأَبْ إِ ذَكَ فيِي كِتاب إِ ذَكَ على اللهَّ يَسل.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 يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار, النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولا وجد معه يسلبهم الذباب شيئا لا ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لا قوي عزيز الله يصفي من الملائكه رسلا ومن الناس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 وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ 12. He was taken from you and what he made for you in the religion from Haraj, from هذا